لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة ياخذونها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 ولتكن آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واخرى لم تقدر عليها قد احاط الله بها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ مِمَّا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُن